ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا علك قلتم حتى اذا لك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا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 كذلك يقضع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا ما نغني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلعه إلى إله موسى وإني لا أظن موكفا وكذلك ذل لفرعون وعملي وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد يا قوم ان انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عملت ذئكا فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى سَاوَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُوزَعُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ